Thank you. bye <laughs> e en ki la din damani صميد الفؤاد جاد لك بقربك من بعد قول المعاد وبلك حمزك وارتح صميد الفؤاد يا مهاضيك Den jag vill träna i, och smeg den av يسمع تلك والهوى من النسيب العلي وغفر في الصير حولي يغني الغفر في الصير حولي يا الله اللي في الألوان اللون يا